بسم الله الرحمن الرحيم 112. إذا جاء نصر الله والفتح 113. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كانت توابا